Allah yahkali, Lajau ni beteh ba. Allah yahkali, Dawam dia kurba. Allah yahkali, Lajau ni beteh ba. Allah yahkali, Dawam dia kurba. Allah yahkali. يخلي عيونك لي يا برا، يخلي شوارع بس لخطايا، يخلي عيونك لي يا برا، يخلي شوارع بس لخطايا، وتبغها لنا، وتبغونا، تبغها لنا، وتبغونا. Ina teten sedih rapiu asai, Allah yahli. Allah Allah yahli, layu ni betah. Allah yahli, doa muai berba. Allah yahli, layu ni betah. Allah yahli, doa muai يا شوارع الغيم وبلاد الجمرة ضحك يا مني والحب السمرى أشعر على الغيوب لا ترى الجمرة وحقرني والحب والسمراء الله يخليه نتاسم فكرة الله يخليه نتاسم بكرة الله يخليه نتاسم فكرة وقيلة وسطرة والله يخليه بتحبك والله, الله بتحبك والله يخليني دوام دي غربة والله عيوني بتحبك والله يخليني دوام دي الله يخليني كوكو كوكو خلي لي خلي لي